بسم الله الرحمن الرحيم ا سين تلك ايات الكتاب المدين لعل كباخع نفسك الا يكون مؤمنين ان شان ننزل عليه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 لِكَمْ أَنبَتْنَا فِي هَٰذَا مِن كُلِّ ذِي انْكَرٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ ائس القوم الظالمين قوم فرعون ألا يستقون قال رب إي أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقونا إنا رسول رب العالمين كَفِينَا وَلِيًّا وَلَدَ السَّفِينَةِ مِنْ أُمُورِ كَثِيرٍ وَفَعَلْتَ فَاعَلَتَ الَّتِي سَعَلْتَ وَأَنْسَ مِنَ الْكَافِرِ